أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأرض وَهُمْ مَعَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الرَّحْمَنِ يُجَنُّونَ شُهُودٌ وما الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذي لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ونبط شعبك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور Eee! Yeah. برعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من